وَعِيرِ الْمَوْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ آمِنٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن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 حج البيت أو يَعْتَمَرَ اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم الحمد لله رب العالمين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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرات الله والله رءوف بالعباد يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا دخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين